بسم الله الرحمن الرحيم وصافات صفا فزاجرات زجرا فالتاليات ذكر ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب للمشارق ان زيننا السماء الدنيا بزينه الكواكب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 118. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لا زب 119. بل عجبت ويسخرون 110. وإذا ذكروا لا يذكرون 111. وإذا رأوا آية يستسخرون 112. وقالوا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 119. أشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 110. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 111. وقفوهم إنهم مسؤولون 112. ما لكم لا تناصرون 113. بل هم اليوم مستسلمون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 119. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون 110. فأغويناكم إنا كنا غاوين 111. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون 112. إنا كذلك نفعل بالمجرمين ذِقَ الْمُرَّ سِنِينَ لا سرر متقابه 119. وقبل بعضهم على بعض يتساءلون 110. قال قائل منهم إني كان لي قرين 111. يقول أنك لمن المصدقين 112. أئذا متنا وكنا ترابا 119. فرآه في سواء الجحيم 110. قالت الله إن كت لتردين 111. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 112. أفما نحن بميتين 113. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين 121. أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم 122. إنا جعلناها فتنة للظالمين 123. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم 124. طلعها كأنه رؤوس الشياطين فانهم لا يدرون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان نرجعهم الى الجحيم انهم الفؤاد 121. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 122. ولقد أرسلنا فيهم منذرين 123. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 124. إلا عباد الله المخلصين 125. ولقد نادانا نوح 119. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 110. وجعلنا ذريته هم الباقين 111. وتركنا عليه في الآخرين 112. سلام على نوح في العالمين 113. إنا كذلك نجزي المحسنين 121. وإن من شيعته لإبراهيم 122. إذ جاء ربه بقلب سليم 123. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 124. أئفكا آلهة دون الله تريدون 125. فما ظنكم برب العالمين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 121. قال أتعبدون ما تنحتون 122. والله خلقكم وما تعملون 123. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم 124. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 125. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهد 124. رب هب لي من الصالحين 125. فبشرناه بغلام حنيم 126. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في, في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 127. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى على ما تؤمر ستجدني شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتقل له للجبين وناديناه اي اברהيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجز المحسنين 122. وفديناه بذبح عظيم 123. وتركنا عليه في الآخرين 124. سلام على إبراهيم 125. كذلك نجزي المحسنين 126. إنه من عبادنا المؤمنين 127. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 128. وباركنا عليه وعليه 124. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 125. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 126. ونصرناهم فكانوهم الغالبين وَأَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُنَزَّلَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 121. <عرسلين> إذ قال لقومه ألا تتقون 122. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين 123. الله ربكم ورب آبائكم الأولين 124. فكذبوه فإنهم لمحضرون 125. إلا عباد الله 117. وتركنا عليه في الآخرين 118. سلام على إلياسين 119. إنا كذلك نجزي المحسنين 110. إنه من عبادنا المؤمنين 111. وإن لوط لمن المرسلين اذن جيناه واهله اجمعين الا عجزا في الغابين ثم دنا الرناخرين وانكم لتمنون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وان يونس من المرسلين 111. إذ أبق إلى الفلك المشحون 112. فساهم فكان من المدحضين 113. فالتقمه الحوت وهو مليم 114. فلولا أنه كان من المسبزحين 115. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 116. فنبذناه بالعراب 119. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين 110. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون 111. فآمنوا فمتعناهم إلى حين 112. فاستفتهم ألربك البنات وله البنون 113. أم خلقنا الملائم 122. ألا إنهم من إفكهم ليقولون 123. ولد الله وإنهم لكاذبون 124. أصطفى البنات على البنين 125. ما لكم كيف تحكمون 126. أفلا تذكرون أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينَ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ 121. فإنكم وما تعبدون 122. ما أنتم عليه بفاتنين 123. إلا من هو صال الجحيم 124. وما منا إلا له مقام معلوم 125. وإنا لنحن الصالحين 126. وإن كانوا ليقولون 127. لو أن عندنا ذكرا من الأولين 128. لكنا عباد الله المخلصين 129. فكفروا به فسوف يعلمون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 119. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 110. وتول عنهم حتى حين 111. وأبصر فسوف يبصرون 112. سبحان ربك رب العزة عما يصفون 113. وسلام على المرسلين